كان آخر حديث كنا قد توقفنا عنده في باب الأطعمة من كتاب بلوغ المرام حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النساء وحسنه الترمذي والحديث صحيح بشواهده هذا الحديث جاء في حكم من الأحكام المتعلقة بما لا يؤكل من الحيوان لوصف عارض في الأحاديث السابقة بيان لأحكام ما حرم علينا من أنواع الحيوانات أو من أنواع اللحوم فهي محرمة لذاتها ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور والحمر الأهلية وهذا تحريمه إنما لوصف عارف لوصف عارف أو تحريم لعلة والقاعدة الأصولية تقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجدت علة التحريم كان الحكم يعني كان حكم التحريم فإذا زالت هذه العلة زال الحكم يعني نرجع في هذا إلى الأصل والأصل في باب الأطعمة كما سبق الأصل فيها الحل الأصل فيها الحل الأطعمة كلها حلال إلا ما جاء الدليل على تحريمه من أنواعها سواء التحريم لأجل خبثها أو لأجل ضررها أو لأجل نجاستها أو لأجل طباعها أو ما إلى ذلك من أنواع التحريم حرمت لأجل ذكاتها أو حرمت لأجل عدم ذكر اسم الله جل وعلا عليها أو ما الى ذلك من انواع التحريم في هذا الباب الاصل هو الحلم الاصل هو الحلم الجلال صغة مبالغة الجلال صغة مبالغة في من تتغذى على الجل او العضار وقيل هي من كان غالب على علفها من النجاسات غالب علفها من النجاسات كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله جل وعلا يعني تعلف من النجاسات تأكل أنواع النجاسات وتتغذى بها والجلالة تكون في الأنعام وتكون في الطيور المباح أكلها تكون في الإبل والبقر والغنم وغيرها وتكون في الدجاج فإذا علم أن واحدا من هذه من هذه الحيوانات التي أباح الله لنا أكلها تتغذى من هذه النجاسات حارماء أكلها حرم أكلها وحرم شرب لبنها كما جاء في هذا الحديث وحرم ركوبها كذلك كما جاء في رواية للبيهق بسند حسن وحرم ركوبها كذلك يحرم أكل لحمها في حال ما إذا ذبحت ذكيت والحكم لا يزال ملاصقا لها يعني لا ذبحت وهي كذلك جلالة تغذت بالنجازات هذا الحكم يرتفع عنها هذا الحكم يرتفع عنها إذا حبست وأطعمت من العلف الطاهر يعني أطعمت من علفها لمدة لمدة معينة اختلف العلماء في تحديد هذه المدة للاختلاف فيما ورد من الأحاديث وفي صحتها قيل أربعين يوما قيل أربعين يوما لحديث عند الحاكم والبيهقي ولا أظن أن سنده يصح ويصح لست متأكدا من هذا بعد ورجعت حتى لمن حقق بعض كتب أحاديث الأحكام يعني مروا على الحديث مر الكرام كمحقق نيل الأوطار سواء كان مشهور حسن أو طارق عوض الله، يعني ما أشاروا لا لصحته أو لضعفه المهم ولكن يغلب على الظن أن الحديث لا يصح وهذا يبقى حتى نتأكد منه في حينه إن شاء الله الشاهد أن الاختلاف بسبب التصحيح أو التضعيف لمثل هذا لو صح هذا الحديث مثلا لكان يعني هو الراجح القول بما دل عليه الحديث هو الراجح وجاء الحديث في البقر إن البقرة إن البقرة تحبسو أربعين يوما ثم تؤكل أو ثم يؤكل لحمها ولهذا من الأقوال في المسألة أن بعضهم فصل بين الحيوان بين الأعوام يعني بين الكبيرة والصغيرة فقالوا بالأربعين في البقرة والإبل والغنم أو في النعم في, في هذه وقول آخر أخرج الغنم وفي الحبس ثلاثة ثلاثة أيام في ما هو دونه كالدجاج الدجاج أو غيره يحبس ثلاث أيام فقط ومنهم من قال العبرة ببقاء العلة ببقاء آثارها وآثارها إما رائحة أو لون في البانها إما رائحة أو لون في البانها أو في لحمها الاشكال في لحمها أنه لا يتحقق منه إلا بعد ذبحه بمعنى أنها يرحمك الله بعدما تذبح إذا وجدت رائحة في لحمها كانت جلالة يعني يحرم أكلها وإذا لم توجد الرائحة حلت يعني كانت مباحة جائزة والقول الثالث الحبس ثلاثة أيام لجميع الأصناف لجميع الأنواع أنها تحبس ثلاثة أيام بمعنى تحبس يمنع عنها ما كانت تأكله أو تتغذى منه من الأنواع النجسة وتعطى من العلف الطاهر تعطى من العلف الطاهر حتى يزول أثر السابق وتحل بعد ذلك وتحل بعد ذلك. من فوائد هذا الحديث أولا دليل على المسألة دليل على مسألة تحريم تحريم لحوم وألبان الجلالة يعني لمن كان لها البان تحريم لحوم وألبان الجلالة وهذا مذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله ورواية عن الامام احمد كذلك وقال الامام مالك بجواز اكلها وسبب الاختلاف اختلاف تصحيح الحديث سبب الاختلاف اختلافهم في تصحيح الحديث فمن صحح الحديث اخذ بظاهر حكمه وهو الراجح من أقوالهم ومن ضعفه بنى على الأصل أنها جائز أكلها وإن تغذت بالنجاسات وإن تحقق فيها هذا الوصف والقول الأول هو الصحيح الراجح الموافق لما دل عليه ظاهر هذا الحديث والحديث وإن كان الترمذي حسنه يعني حسن إسناده إلا أنه صحيح بشواهده إلا أنه صحيح بشواهده وله شواهد من فوائده كذلك من فوائده كذلك تحريم ركوب الجلالة يعني بالنسبة للحيوان الذي يركب كالإبل والخير الخيل البقر والغنم لا يركب، آه، البقر يحرص به ولكن لا يركب. هذا واضح. ما أعلم في الهند يركبونها، يركبوا كل شيء، آه. نعم. نفس الشيء حتى أحسنت الحمر الأهلية يحرموا أكلها ولكن إذا كانت من الجلالا يحرم حتى ركوبها لأنها تدخل في هذا الحكم لأجل هذا الوصف والعذة قال أهل العلم في الركوب هي العرق الذي يصدر منها العلق العرق الذي يصدر منها إذا كان على هذا المركوب مثلا من هذه الحيوانات ويضاف لذلك الخير لأنه يجوز أكله يعني كان عليها السرج وإذا كان هذا كان حائل بين بين بدني الدابة وبين راكبها فهل هذا يجيزها أم لا الظاهر أن الحكم باقي لأنه لا يعقل أن الإنسان يركب الدابة وهو عريان يعني حتى وإن لم يكن على الدابة شيء كما يوضع فوقها لتركب فإن راكبها يكون لابسا لأسوابه وقد لا يصله من عرقها يعني في ركوبه ولكن قد يصله من عرقها في غير ذلك ولكن قد يصل عرقها في غير ذلك يعني في ملامسة أو ما إلى ذلك ويعني ليس بشرط أن نع أن نتعرف على العلة حتى نعتقد الحكم. مدام أن الزيادة صحت في جاءت بسند حسن يعني في الركوب فهي تضاف إلى الأنواع السابقة في التحرين يقال أكل اللحوم والشرب شرب الألبان والركوب لأجل هذه العلة لأجل هذه العلة التي ذكرها بعض أهل العلم في بعض المسائل يعني أنا الآن تذكرت كان أحد الإخوة او ابدا يعني ملاحظه في لما تعرضنا للضبع وحكم قلت انا من اهل العلم من ذكر عله في عدم الحاق الضبع بذوات الانياب من السباع المحرمة قالوا لانه من ذوات الانياب وليس من السباع هذا قول قاله بعض اهل العلم يعني هذا قال أنه أنه أنه من السباع وشاف هو في شريط أنه آآ لا آآ قول هؤلاء أنه لا يفترس لا يفترس قال هو شاف في شريط أنه يفترس وما إلى ذلك إحنا هذا قول لطائفة من أهل العلم فأنثبت بالأدلة الصريحة الصحيحة يعني العلمية أنه مفترس الحكم هو هو الحكم لا يتغير ولكن نحن نقول أن هذه العلة التي ذكرها هؤلاء وممن قال بهذا أو انتصر له الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قوله مرجوح لأنه ثبت بالحجج العلمية أن صفة الافتراض موجودة في الضبع كذلك ولكن رغم ذلك يبقى أه حكم أه الحلم ملازما له لأن الحديث صح في ذلك والعبرة بما صح به الدليل في مثل هذه المسألة لأن الأصل هو الأصل هو الحلم الأصل هو الحلم وهذا دخل أو خرج من الأصل الأول لأنه من ذوات الأنياب والسباع على هذا القول دخل في لا لا لا لا لا. خرج من الأصل الأول دخل في الحكم ثم بعد ذلك أخرج من هذا الحكم بدليل آخر بدليل خاص والخاص مقدم على العام أو بدليل يقيده والمقيد مقدم على المطلق في باب الأحكام يعني هذا للإشارة والتنبيه ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله هذا عن حديث ابن عمر في حكم الجلال وعن أبي قتادة وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه يعني السياق يدل على أن الحافظ قد أورد الحديث هنا أورد الحديث هنا مختفرا مكتفيا بمحل الشاهد منه ومحل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الحمر أو من الحمار الوحشي أكل منه هل دليل حلية الحمار الوحشي هو هذا الحديث فقط؟ او فيه ما يدل على ذلك قبل هذا الحديث ها نعم اه يعني دليل المفهوم اه نعم أه احسنت احسنت هذا مثل ما قال اخوك يعني هذا احسنت بارك الله فيك ها ها صيد انه صيد لا. ايه انه صيد جاء في هذا الحديث انه صيد جاء في هذا الحديث يعني هو هو دليل الدليل الاول الاصل دليل الاول الاصل وهذه قاعدة نمشي عليها في هذا الباب باب الاطعمه الاصل الحله ولم يرد دليل على التحريم والدليل الثاني الذي يقوي هذا الاصل انه حرم منه نوع ولم يحرم هو يعني هم من جنس واحد إلا أن هذا أهلي أو إنسي كما يسمى كذلك لأنه يعيش مع الناس والثاني وحشي يعيش في البرية فمدام حرم هذا ولم يحرم الثاني يعني هذا المسكوت عنه يقال مفهوم حديث تحريم الحمر الأهلية يدل على حلية الحمر الوحشية ويضاف إليه ويضاف إليه هذا الحديث هذا الحديث الذي أورده قلت أورده الحافظ عليه رحمة الله مختصرا وهو في الصحيحين حينواء البخاري ومسلم في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكان مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولما أحرموا لأن في خروجهم في الحديبية خرجوا لأجل العمرة فلما خرجوا من المدينة ومروا وصلوا الميقات أحرموا بالعمرة فكانوا محرمين أبو قتاد لم يكن محرمة أبو قتاد لم يكن محرمة يعني إما أنه لم يكن معهم أو أنه المهم لما صاد هذا الحمار لم يكن محرمة وقد ورد هذا في الحديث أنه لم يكن محرمة فلما أبصر الصحابة الحمار الوحشي. نظروا إلى أبي قتاد وأبو قتاد كان منشغلا في نعل له فلما تنبه أبو قتاد نظر إلى الحمار الوحشي حتى ولم يعني يشير إليه الصحابة واحد منهم أو يأمره بذلك قام لحاله و. صاد هذا الحمار الوحشي حتى أنه لما ركب فرسه سقط منه رمحه فسأل من يناوله إياه فلم يناوله إياه أحد من الصحابة لما؟ لأنهم كانوا جميعا محرمين فلا يصطادون ولا يعينون في صيد فنزل من فرسه وأخذ رمحه وذهب إلى هذا الصيد فصاده وأكل منه وأكل الصحابة معه أبو قتاد جاء بعضد منه قد بقي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن ما فعل وهو يعلم أنه لم يكن محرما قال أشار به عليك أحد منهم قال لا يا رسول الله قال هل بقي منه شيء وكان عنده عضد يخفيه عن النبي فاسر فأعطاه إياه أعطاه لي النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض المسائل يريد أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني نظريا وعمليا علميا وعمليا يعني وأحيانا فعله يدل على على جوابه وعلى قوله وعلى الحكم في المسألة بقي منه شيء قال نعم ناوله إياه فأكل منه النبي صلى الله عليه ما دام أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حج في حليته وفي جواز أكله هذا الحديث أولا فيه فائدة فائدة أنه دليل على جواز أكل الحمار الوحشي الحمار الوحشي ويسمى كذلك الفراغ له أثمان ويقال أنه ذكر هذا نسيت باش نجيب لك سعد دميري ذكر هذا الدميري في كتابه أنه من أكثر الحيوانات تعميرا يعمر طويلا حتى قيل أن بعضه يعيش مئتي سنة يعمر طويلا ويذكرون بعض هو يقولوا أن الحمار الأصل فيه أنه يعمر طويلا ما أدري الناس اللي عندهم جماعة ما أقول أصحابه جماعة الظواحي ضوح اللي شو يبعده، ممكن يخبرونا فاد حتى يروى أن أحد الصحابة أن أحد الصحابة كان في حجه في حجه أربعين سنة وهو ينتقل من ميناء إلى مزدلفة بحمار واحد، حماره معروف به كان له حمار أسود يعني ممكن حياته كلها في حجه وفي حجه لأن في العمر ما كانش مزدلفة وميناء. في حجه والحمار هذا معه مرافق له ويقولون يذكرون اخبار في هذا تدل على انه يعمر طويلا فلعله يعني على قاعدة يعني انه الاكل من بعض اللحوم يكسب بعض الطيباع هي الطيباع ليش الاوصاف لعل واحد يجرب فيكم يعمر طويلا يعيشنا مئتين سنة هم هذه فائدة يعني يذكرها من ذكر الفوائد متعلقة بحياة الحيوانات كذا كالدميري في كتابه طيب من فوائد هذا الحديث كذلك أن الحمار الوحشية صيد طيب صيد طيب صيد يعني الشيء إذا قلنا أنه صيد هذا دليل على حليته ما أدري لما ذكرنا الأصول أو المسائل العشر التي ذكرها العلماء في في في الدليل على أن ذاك الشيء محرم أكله ماذا ذذا ذكر الصيد أم لا إذا كان صيدا ما لا أضيفها هذه فائدة أن الحيوان إذا كان صيدا إذا كان صيدا حل أكله وعلى كل حال هو هي القواعد جاءت في في ما يحرموا أكله وحتى في هذا يقال إذا لم يكن صيدا إذا لم يكن صيدا المهم هذا صيد طيب دل عليه هذا الحديث الذي في الصحيحين وفعل فعل أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن أسماء وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصا فأكناه متفق عليه فأكناه متفق عليه وقبل هذا فقط اضيفه إلى فوائد حديث أبي قتادة في القول بالحلية قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله حيث قال لا نعلم في حل الحمار الوحشي خلافا لا نعلم في حل الحمار الوحشي خلافا إلا ما روي عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير يعني كأن المسألة فيها إجماع كأن الصحابة أجمعوا على ذلك على حلية الحمار الوحشي حديث أسماء رضي الله تعالى عنها كان محرماً كان النبي والصحابة كلهم كانوا جميعا محرمين حديث أسماء جاء كذلك في في بيان حليتي الفرس أي الخيل وقد سبق بيان حكمه إلى أنه في الحديث فائدة زائدة متعلقة بالنحر قالت نحرنا على عهد رسول الله فرصا والأصل أن النحر لا يكون إلا للإبل النحر لا يكون إلا في للإبل يعني ينحر بالنحر يطعن في أسفل رقبته بحيث تقطع أوداجه بالطعم بخلاف الذبح. الذبح تقطع الأوداج بذبحها يعني بإمرار السكين عليها أما في النحر فبطعنها فيعني في تقطع بالطعم بمعنى أن الإبل يأخذ وقت حتى حتى يموت يأخذ وقتا حتى يموت بعد نحره ومن رأى هذا علم الأمر وليس الخبر كالمعاينة كما يقال فالأصل أن الإبل هي التي تنحر وباقي الأنعام تذبح خاصة البقر وباقي منها البقر والغنم كلها تذبح ولكن هل يجوز أكله ما ذبح مما الأصل فيه النحر أو ما نحر مما الأصل فيه الذبح هذه مسألة والذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا جائز أن هذا جائز لا شيء فيه يعني إذا كان من الحيوان الذي يذبح فنحرناه كالبقر مثلا جاز أكله أو كان من الحيوان الذي ينحر فذبحناه كالإبل والإبل الآن كثير من الناس يعني حتى أهل الإبل آه يستعصي عليهم نحر الإبل ما يقدروش نحره يعني آه وبالتالي آه يذبحونهم وبالتالي يذبحونهم ما يقدروش ضعاف والناس اختلفت حتى في أبدانهم وفي قوتهم آه آه الصحابة في قوة أبدانهم وفي شدتهم وفي لا شك أنهم أقوى من آه من آه من, آه من أمثالنا اليوم صح ولا لا بدليل يعني تشوف سيوف صحابة تتعجل ما زالت محفوظة في في في في متحف في اسطنبول سيوف صحابة السيف قدك انت قد سامير سيف علي رضي الله تعالى عنه وهذا يعني شيء محفوظ حقيقة يعني تقول شيء عجيب كيف كانت أبدانهم كيف كانت من غير ياض ولا محزن هكذا الله جل وعلا قواهم آتاهم بسطة في العلم والجسم فالشاهد أنه إذا نحر ما يذبح ما الأصل فيه الذبح جاه لفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث حلية ما ينحر من الحيوان مما الأصل فيه الذبح والعكس كذلك مما الأصل فيه الذبح والعكس كذلك ما قلت الأنعام لأن الخيل غير داخل في الأنعام يعني الأنعام الإبل والبقر والغنم هذا هو الذي نعلم والله أعلم فالحيوان مما يؤكى لحمه بطبيعة الحال إذا ذبح والأصل فيه النحر جز وإذا نحر والأصل فيه الذبح كذلك جز ومن فوائد هذا الحديث كذلك جواز أكل لحم الخيل وهو مذهب مذهب من ها احنا ما نقولوش الجمهور احسن مذهب الشافعي واحمد لان مو جمهور وكرهه مالك كرهه التنزيهية وكرهه أبو حنيفة كره تحريميا، فالحل مذهب الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله جل وعلا وهو الصحيح لموافقته للدليل الصحيح، فالدليل على ذلك أكل الفرس يعني ومن لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا له لهم في أكلهم أو عالما بذلك. والظاهر أنه كان مشاركا لهم في أكلهم من هذا الفرس. ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد الأذن الحج. قال أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ننهي كتاب الباب الأول من كتاب الأطعمة متفق عليه الضب كذلك داب من الدواب الصغيرة التي تعيش في الصحراء يعني تعيش في الرمال آه يعني آه احنا معروفة عندنا معروفة عندنا هذك اللي حنطوها ويعلقوها في, في البيوت احيانا ما ادري الاعتقادهم اذا كان عندهم اعتقاد في ذلك ام لا ما ادري ما عندكمش علم بهذا اللي ديروا هذك اللي ديروا الضب هذا اللي حنطوه ويفرغوا الأحشاء أنت يعويم بالقطن ولا ما أدري ثم يعلقوه في الجدران شايفين هذا أتوما عدتم أتوما هذا انتوما؟ ما عندكم ها العين ها أنت متأكد يعني حتى تعود تتعامل أمة وكذا إذا كان إذا كان يستعمل لهذا الاعتقاد الباطل فهذا لا يجوز فعله أبدا وبالتالي الناس اللي في الصحراء وخاصة الذين يصطادون هذا الضب لا يجوز لهم بيعه إلا لمن علموا صحة معتقده إذا كان غالب الناس غالب الناس إنما يتخذونه لأجل هذه العلة فيحرم بيعه لأي إنسان أو لعامة الناس. لذا علمنا أنه هذا صاحب معتقد سليم. يعني ويباع لماذا يعني؟ الأصل أنه يباع للأكل. ما دام أنه يجوز أكله. ولكن إحنا لا نعتقد أن الناس الآن يأكلونه. صح ولا لا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من من أهل الصحراء و اجتنبه لأنه عافه لأنه ليس ببلده ليس في مكة وأذن في أكله وأذن في أكله وكان الصحابة يأكلونه وكان الصحابة يأكلونه بل كان كان الكثير منهم يحب أكله ويفضله على كثير من اللحوم ويفضله عن كثير من اللحوم لأن أأكل ضبا أحب إلي من كذا دجاجا هذا عن أحد الصحابة ظن عمر رضي الله تعالى أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه يعني كان كانوا يحبونه. وهذه طبائع الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من رحمته بالأمة أنه ما حرم شيئا عافته نفسه هذا ليعتقد الناس جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يوحى إليه فعلا وأنه مبلغ عن الله عز وجل لا يحرم إلا ما أمر بتحريمه لأن الأصل في الأشياء الحلم إلا أنه لما عافه لما عافه تركه وكان في مائدة يؤكل فيها الضب وكان في مائدة يؤكل فيها الضب والصحابة معه ومن خصائص الضب كذلك استفدنا من كتاب الدميري ومن خصائصه كذلك يقولون أن للضب خاصية أن دمه شديد الحرارة أو ما أدري الوصف الذي يصفونه به في هذا يعني بدليل أن الضب إذا ذبح ويبقى ساعات بل يبقى يوم كامل يوم كامل إذا وضع ليطبخ تحرك إذا وضع ليطبخ تحرك قالوا أنه في هذه الخاصية هذه الخاصية لعله, لعله إذا كان واحد كلام منكم الضب وختلى قدمه بدمه يقول لي حاجة ثانية كذا طيب من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث جواز أكل الضبي الحمد لله جواز أكل الضبي وأنه صيد، وانه صيد كذلك. فيه كذلك فيه كذلك بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه إذا عافت نفسه شيئا لم يحرمه على أمته فيه كذلك دليل على قاعدة كنا سبق أن ذكرناها في هذا الباب أن ليس كل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله كان محرما ليس كل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله كان محرما يجيبوا لي شيء ما يكلوش يستنبط منه أنه ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يحل لا. إلا إذا علم أنه حرم إذا لم يأكله قد يكون لحاجة في نفسه يعافو أو شيء آخر خاص به لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم السبب في ذلك أنه يأتيه جبريل أنه يأتيه جبريل في كل وقت وحين. نحن لا نأكل من هذه الشجرة الخبيثة لا نأكل من هذه الشجرة الخبيثة في أوقات ذهابنا إلى الصلاة إلى المسجد حتى لا نؤذي ولكن إذا كنا بالليل أو علمنا أننا لا نذهب لمسجد كنا في سفر يجوز لنا عادي أن نأكل من البصل ونستفيد من منافعه ومنافعه كثيرة يقول الأطباء لا بد نفرق بين هذا وذاك هذه فائدة ليس كل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله دليل على تحريمه آخر حديث من أحاديث هذا الباب حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء عن الضفدع يجعلها في دواء فنها عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم هذا الحديث يعني يندرج تحت أصل من الأصول التي ذكرت في أول ااا حلقات كتاب الأطعمة ألا وهو ما نهي عن عن قتله ما نهي عن قتله لا يجوز أكله لأننا لا نأكل أمة الإسلام لا تأكل الأحياء كأمة الصين مثلا يأكلون الحيات وهي تتحرك صلى الله العفو العافية نأكل بعد ذكات شرعية بعد ذبح فإذا نهينا عن قتل حيوان معنى أننا نهينا عن أكلي هذا لأن بعض الأمم تأكل الضفادع صح ولا لا؟ بل بعض الأمم المتطورة قديما كان عند البريد المركزي ما أدري إذا كان موجود الآن ولا أذكر قديما لما كنا نمشي الجامعة كان نلقاه اللافتة مطعم فخذ يعني اختصاص فخذ الضفادع ما زال ذا رضا ولا نحاوه تابو ما ادري عند البريد المركزي ما زال ياك ما ركش منه زبائن <تصفيق> الحمد لله السلاة العافية لعله يعني هاي الناس هاي لا علم لهم بالحكم لأنه هذه أكلة فرنسية أكلة فرنسية يعني الـ هذا الكفار يحبون هذا النوع من الضفادع نوع من الأنواع سبحان الله رعاه مشكل طيب هذا دليل على أول شيء دليل على على تحريم أكلها جاء في حديث ان ان العلة من قتل من عدم قتل الضفدع لان نقيعه صوت صوت الضفدع تسبيح قال عليه الصلاة والسلام فنهينا عن هذا الذي ربما يزعج بعض الناس هذا تسبيح من هذا الخلق من خلق الله جل وعلا فأول فائدة من فوائد هذا الحديث تحريم أكل الضفادع من الفوائد كذلك أن الحديث دليل على القاعدة المستفادة من الحديث النبوي أن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا فما حرم علينا لا يكون دواء وبعض الأطباء ينصحون بعض المرضى ببعض المحرمات صلى الله العفو العافية ينصحون بعض المرضى ببعض المحرمات ينصحونهم مثلا بشرب البيرة أو الخمر لمن عنده مصاب بعجل الكلوي ويعني يبدعون أن هذا جيد للكلى، لكن هذا منكر عظيم هذا منكر عظيم وهذا طبيب غير ناصح هذا الحديث دليل على ذلك أن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا أو بعض المرضى نعطيهم كميات من المخدرات أو بعض المرضى نعطيهم بعض الأدوية التي ربما تكون من من من من أمور محرمة تكون من ميتة أو من لحم خنزير أو من دم أو ما إلى ذلك فهذا كله محرم من الفوائد كذلك. حرصوا حرصوا الصحابة على تعلم دينهم بسؤالهم لنبيهم هذا طبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم دواء بأجل هذا أين الطبيب في هذا الزمان الذي يسأل عن أحكام الأدوية والأطباء اليوم يعني الأمور ميسرة لديهم كل دواء عندهم تفاصيل مركباته، ولكن قل أن تجد طبيبا يخشى الله عز وجل ويسأل عن حكمها أو أحكامها وما أخذ أدوية مليئة بالمحرمات، إن لم تكون، إن لم يكن الطبيب ينصح بالخمر، فيه أدوية هي خمر، فيه أدوية هي خمر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام بعض أدوية فيها نسبة عالية من الكحول تجعل هذا الدواء مسكرا من المسكرات فلا يحل فلا شربه ولا يجوز أبدا واقس على ذلك أمور من هذا القبيل هذا آخر حديث من أحاديث الباب الأول من أبواب كتاب الأطعمة، ثم بعده باب الصيد والذبائح وهذا موضوعنا للحلقة القادمة في حول الله. نسأله تبارك وتعالى في قناة لما يحبه ويرضاه. يكملوش حتى هذا حتى في, في في في تقديمنا لوقت الحلقة الثانية كي يخرج مع الآذان. يعني ما شوية إخواننا. آه صلي المغرب وانصار مدير ولا شيء آه حتى وإن كان المسافر واللي هذيك التعليلات اللي علّ بها بعض الإخوة حتى المسافر المسافر يجوز يصلي مع الجماعة أه؟ أه؟ لا حول ولا قوة إلا هذه فائدة أفادنا بها الحاج وأنه الفرس قال عندنا انهم ما يذبحوش مباشرة يطعوه وممكن يكونوا قتلو ممكن ممكن جدا ما صحديد ولا حطب أحد يقتلهم هذه اكيد شيء فهل سلام العافية سلام العافية اي انا خبروني بهذا لا لا لا حاجه لا, لا حول ولا قوة الا بالله غالبا الظن انه يكون ميت يعني لكن اذا كان حيا حتى اذا كان لم يموت فهذا منكر لانه من تعذيب من تعذيب الحيوان قبل قبل قتله وهذا محرم كذلك اه اه كاين طيب هذا ولا أوش أوش قل هذا؟ ما شنو؟ يادا ال القنفذ، كالقنفذ. أو أنا أطبخها زيادة. ما شنو؟ طبعاً طبعاً ده الشيء. هذا باعث قمة الشيء. إيه إيه. خبيثة من الخبائث. إيه وفي في النسخة اللي عندي إيش لما شكلت الشيء ذي إذا إن كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم إيه إيه كن ما قاله ها شف الجو في الأذان قادم بين الأذان إخوان ما تقولوش راحت واحد ولا زوج